نفعني <تصفيق> الله واياكم بما ف ي ن الايات ا ل ذ ك ي م لا يخلقون ش you、uh -huh. فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليه مستقف من ع ه و うなたは」 فالقى س ا م ما كنا نعمل من شرور انزل ا ل و ه يوم العظيم الله من الشيطان الرحيم عو من بسم الله الرحمن الرحيم و ع د ن يدخلونها تجري من تحتها الانهار كذلك يجزل الله المستقيم الذين ت ت ع ط و ا Tchau.、Yeah. Yeah. Ah, ah, ah, ah! يقولون س م ا م عليكم ادخلوا ا ل ج ن ة بما كنتم تعملون She's o e n y w o r t h o are the p God. Oh, <laughs> Lord. OHHHH <laughs> What? That's what I'm l o c k i n g for. 言うのに في ذلك لا يتعلقان يتفكر 「おめで